برساله وهو مشكور جدا عليها وأنني قلت في الدرس السابق في معرض الكلام على وجوب صلاة الجماعة والتذليل على وجوبها حيث ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في همه بحرق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة فقلت فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر شنيع وللعلم قبل أن أجيب عن الأخ السائل أذكر لكم معنى كلمة شنيع وإن كنت يعني أقف عند الحق إن شاء الله تعالى وأسبق وأقول استغفر الله وأتوب إليه من هذه الكلمة وإن كنت يعلم الله لم أقصد بها المعنى الذي تبادر إلى ذهن الأخ وإني أشكره شكرا على شكر حتى لا تقع منا هذه الأخطاء لكن أنا عندما ذكرت هذه الكلمات ذكرتها على معنى غير المتبادل في ذهن هذا الأخ فأقول قال أبو بكر الانباري في في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس قال وقولهم قد شنع فلان على فنان وقد أتى بأمر شنيع قال أبو بكر معناه في كلام العرب قد أخبر عنه بأمر شديد عظيم وكلام العربي أمر أشنع وخصلة شنعاء إذا كانت شديدة عظيمة قال الشاعر أناس إذا ما أنكر الكلب أهله حموا جارهم من كل شنعاء حموا جارهم من كل شنعاء مضلع معناه إذا لبسوا السلاح وتقنعوا به فانكر الكلب صاحبه منعوا جارهم من أن ينزل به أمر شديد عظيم ويقال قد اضلعني الأمر إذا غلبني واشتد علي هذا المعنى الذي من أجله ذكرت وإنما قلت ذلك أن الأمر شنيع في حق هؤلاء المتخلفين وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته شنيع بل إنما يلحق هؤلاء المتخلفين شنيع هذا الذي قصدته وإني استغفر الله وأتوب إليه ثانية لأن مثل هذه العبارات لا ينبغي أن تقال حتى لا تلتبس معانيها بمعان غير لائقة مع أنه أقول إن هناك معنى آخر لكلمة شنيع قال الفيومي في المصباح المنير شنع, شين نون ع شنع الشيء بالضم شناعة قبح شنع الشيء بالضم شناعة قبح فهو شنيع والجمع شنع مثل بريد وبرد وشنعت عليه الأمر نسبته إلى الشناعة وهذا المعنى غير الصحيح فاني راجع عن هذه الكلمة وإن كنت لم أقصدها فاستغفر الله وأتوب إليه مرة أخرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه افتتاح الصلاة قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما ما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كل ما خفض ورفع قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فتت... افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كل ما خفضنا ورفعنا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته, قال يبتدئ صلاته, أحب, إلي قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فشرع الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد بيان مسائل الأذان في أفعال الصلاة وصدر ذلك بباب افتتاح الصلاة المقصود بافتتاح الصلاة هو التكبير للصلاة ذلك أن الصلاة إنما تفتتح بالتكبير بل هي تحريم الصلاة ومفتاحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها, الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومقصود الإمام مالك هنا بافتتاح الصلاة والتكبير وصدره بحديث مالك عن, يح... عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا الحديث الذي صدر به الإمام مالك رحمه الله هذا الباب وهو باب افتتاح الصلاة ذكر فيه اسناده عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المعروف المتوفى سنة خمسة وعشرين ومئة عن سالم ابن عبد الله وهو أحد الفقهاء السبعه بالمدينة عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا الاسناد هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد رحمه الله. فالامام أحمد يعتبر هذا الاسناد مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر يعتبره أصح الأسانيد. هذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري أي أن الإمام أحمد جزم بأن هذا الاسناد هو أصح الأسانيد ولا شك أن أهل العلم قد اختلفوا في أصح الأسانيد فقال الإمام البخاري بأن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب فإن روى عن مالك الشافعي فإنه يعد أيضا من سلسلة الذهب فإن روى أحمد بن حنبل عن الشافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهي سلسلة الذهب أيضا هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع لم يذكر الإمام مالك رحمه الله رفع اليدين عند الخرور إلى الركوع وإنما ذكر رفع اليدين عند الرفع من الركوع بعد ذكره رفع اليدين عند الافتتاح والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله اقتصر في روايته على موضعين ترفع فيهما الأيدي الموضع الأول هو إذا شرع المسلم في صلاته فيكبر تكبيرة الافتتاح التي يسميها الفقهاء تكبيرة الإحرام هذا موضع أول وذكر موضعا آخر وهو رفع اليدين عند الرفع من الركوع يعني عندما يقول الرجل سمع الله لمن حمده يرفع يديه ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله رفع اليدين عند الهوي أو الخرور إلى الركوع وهو ثابت في الصحيحين فالثابت إذن في هذا الحديث هو ثلاثة مواضع ترفع فيها الأيدي وهو الموضع الأول عند تكبيره الإحرام والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع هذا الوارد في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام مالك ورواه بهذا ال, ال... بهذه الزيادة رواه جمع هائل من أصحاب ابن شهاب اعلموا يا إخواني أن حديث رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع حديث متواتر رواه جمع هائل من الصحابة بل إن بعض أهل العلم جزم بأنه لم يجتمع العشرة المبشرون ومنهم الخلفاء الأربعة في رواية حديث كاجتماعهم في رواية هذا الحديث وهو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأنه كان يرفع يديه عند, عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه لكن نقول إن الغلفاء الأربعة ومعهم العشرة قد رووا غير هذا الحديث واجتمعوا عليه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وحديث المسعى لقفين فانه رواه اكثر من, ستون صحابياً أو أكثر من ستين صحابيا من عفوا صحابيا منهم الخلفاء الأربعة والعشره المبشرون بالجنه الحاصل أن هذا الحديث روي بل صح ذكر رفع اليدين في الركوع ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يترجمه إيراده هذه الأحاديث في كتاب الموطع لأنه قد يحتج علينا محتج ويقول المشهور في مذهب مالك وأرجو الانتباه يا إخواني أرجو الانتباه قد يقول قائل المشهور في مذهب مالك لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام أما الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين فإنه في مشهور المذهب لا ترفع الأيدي وهكذا أدركنا اباءنا قديما كانوا لا يرفعون إلا مرة واحدة ثم عند الركوع والرفع منه وكل هيئات الصلاه لا يرفعون فيها أيديهم مشيا على المشهور والمشكل أن هذا المشهور رواه ابن القاسم وحده عن الإمام مالك نرجو أن تنتبهوا لهذا يا إخواني تحرير مذهب مالك مهم كثر من يحتج علينا بمذهب مالك وعند التحرير نجد أن مذهب مالك مخالف لهذا الذي قيل أنه مشهور لماذا مشهور؟ لأن المتأخرين غالب المتأخرين إنما أخذوا برواية ابن القاسم ولهذا نقول إن ابن القاسم وهو أحد كبار تلاميذ الإمام مالك رحمه الله ورحم الله ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم فكان من الأئمة أيضا روى عن الإمام مالك أنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيره الاحرام، بل ذكر عن الإمام مالك أن سائر الرفع في التكبيرات ضعيف عند الإمام مالك هذه رواية ابن القاسم في المجموعة ابن عبدوس وأما في العتبية فنقل عن ابن القاسم أن الإمام مالك كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه وعند تكبيرة الانتقال من التشهد الأوسط كين واحد ورح يرقل. نوضه أنا نخبط بالعقل باش لا يتخطف يعني كيما اللي تكون تمشي قدام معجوزه وما ما يصوني لهاش بلا بنصه بس... بالسياره باش ما يخلعها فاللي راح يركدني له هكذا بشوية باش لا يتخلعش ما, ما ترقدوش يا اخواني ما ترقدوش ماشي وقت الرقاد الله المستعان يا اخي ماشي بعد العشاء وماشي بعد الفجر وماشي بعد الظهر المغرب راكم شربتوا قهوتكم وراكم لبس عليكم هذه مسائل يا اخواني مهمه ارجو ان تنتبهوا لأنه لا ندري هل نتمكن من مراجعة هذه المسائل أم لا نتمكن أقول الذي اشتهر في مذهب مالك أن الرفع رفع الأيدي لا يكون في تكبير الإحرام هذه رواية ابن القاسم وحده لهذا لما ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى هذا الكلام عن الإمام مالك قال محمد ابن الحبن عبد الحكم وهو أيضا من تلاميذ الإمام مالك قال محمد ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم بهذا يتبيّن أن رواية ابن القاسم في رفع الأيدي إنما هي مخالفة لجميع روايات أصحاب مالك. ولو قلنا إن المشهور عن الإمام مالك هو رفع الأيدي في, في, في, في تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لكان ذلك أقرأ وكيف يضم بإمام مثل, ابن مثل الإمام مالك رحمه الله أن يذكر هذه الأحاديث في كتاب الموطا ولا يلتزم بها وهو الذي التزم شرح هذا الكتاب مدة طويلة جدا. فالأليق بهذا الإمام أن يكون متبعا لما يرويه أن يكون متبعا لما يرويه وفي هذا الحديث مسألتان المسألة الأولى قال الإمام ابن المنذر رحمه الله لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاه لا يوجد خلاف عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الاحرام أنه كان يرفع يديه هذا لا خلاف فيه بل قال الحافظ بن رجب هذا كالمجمع عليه كأنه إجمع ولم يخالف إلا شردمة قليلون ومن هذه الشردمة التي خالفت فرق مبتدعه كالإباضية فإنهم لا يرفعون أيديهم والرافضة لا يرفعون أيديهم وحكي هذا عن بعض أهل العلم بل حكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى نفسه لكنه لا يصح عنه لكنه لا يصح عنه ودليل عدم صحته روايته لهذا الحديث في كتابه الموطأ وهذا الحديث مجمع على صحته لم يطعن فيه أي طاعن، فهذا الحديث مما أجمعت الأمة على تصحيحه ورفع الأيدي في هذه التكبيرات ومنها تكبيرة الإحرام الصحيح أنها, سنن من السنن أنها سنة من السنن ودليل كونها سنة وليس ركنا وهو القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته لم يأمره برفع الأيدي عند التكبير وإنما أمره بالتكبير وتعلمون ان هناك حديثا يطلق عليه علماء الفقه علماء الحديث عموما حديث المسيء صلاته وهو ان رجلا دخل المسجد فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل نرجع للسياره الله المستعد سياره من نوع ياريس خضراء امام المخبزه ضروري تتحرك لهم على الخبزله الأخ اللي عنده سيارة ياريس خضراء أمام المخبزة ضروري يروح ينقلها مشكورا ومأجورا أن مع معا على سيارة. أقول هناك حديث وحديث المسيء صلاته أن رجلا دخل المسجد فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم رجع فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ثم قال له والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا أو لا أعرف إلا هذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من بدايتها إلى نهايتها ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لم يأمره برفع الأيدي فدل على أن هذا سنة وقد قال بوجوبها بل بركنيتها بعض أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وهذا لأنه يرى أنها ركن من أركان الصلاة المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث وهو موضع رفع اليدين جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه متى يرفع؟ المسلم يديه هل يرفع ذلك مع التكبير؟ يعني إذا أراد أن يكبر يرفع يديه مع التكبير سواء بسواء كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر هذا وعليه بوّب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال رفع اليدين في التكبيره الأولى مع الافتتاح سواء رفع اليدين عند التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواه فكان الإمام البخاري رحمه الله يرى أن رفع الأيدي يكون مع التكبير سواء بسواء فيقول هكذا الله أكبر يعني يرفع يديه ويكبر في آن واحد لكن وبهذا قال جمع من أهل العلم أن رفع الأيدي يكون مع التكبير في وقت واحد لكن في رواية الإمام مسلم من طريق ابن جريج ويونس ابن عبد الأعلى وعقيل كلهم يروون عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر بالإسناد نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر وهذا حديث وهذه الرواية فيها شيء زائد على الرواية الأخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو المنكبين ثم يكبه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الإسناد الصحيح أيضا أنه كان يكبر ثم يرفع يديه قال أهل العلم وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعليه فإن رفع المسلم يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير فكل ذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا ذكرنا بان الاولى من عند المسلم أن يجتهد في تطبيق هذه السنن الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها واحدة واحدة اولا ليستحضر القلب كما ذكرنا وليحفظ السنة والحفاظ على السنة مهم وثانيا فيه تمام التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما دام أنه ثبت عنه فعل هذه الثلاثة فإن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن نرفع الأيدي مع التكبير وقبل التكبير وعند التكبير فيقول المسلم هكذا الله أكبر ويقول هكذا الله يرفع يديه ثم يكبر يرفع يديه حذو منكبيه وهذا معنى حذو المنكبين يعني اليدان فقد تكلف بعض الفقهاء يعني الجمع بين رواية حذو منكبيه وهذا بهما شحمه اذنيه قال اذا رفع كفيه الى جهه المنكب فان الاصابع تصل الى الشحمتين ونقول هذا من التكلف بل ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واليدان هما هاتان كلها هذه هي اليد كلها وهذه هي اليد كلها فمره رفعها حذوى منكبيه ومره رفعها حذوى شحمه اذنيه وكل هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولو قدر أن أحدا به عاهة أو هو مريض لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذنين فليرفعهما قدر ما يستطيع بناء على الأصل الذي دائما نذكر إخواننا طلبة العلم به وهو أن المأمورات إنما يؤتى بها على حسب الاستطاعة لأن الله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم وكذلك إن كانت به عاهه لا يتمكن من خلالها أن يصل بهما إلى حد المنكبين أو شحمة الأذنين بل يجاوز ذلك كمن يكون في يده جبس ولا يستطيع أن يلوي يده فإنه يفعل هكذا يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر فكل هذا جائز المهم أن يرفع يديه ولا يعفى من هذا أما رفع اليدين عند التكبيرة تلاحظوا يا اخواني هذه صلاة لا نصليها لكن كثير من الأحكام لا نعرفها ما حال وحنا نصليه ما حال المساجد لكن كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام للأسف الشديد بعض الناس ربما وقف في القبلة وكبر هكذا يجمع يديه ويقول اسمحوا لي أنه لازم النوض بصح كل نوض هذه المشكلة هذا اللي ما يسمعش ان شاء الله نجيبه هذيك كه معلش احتاج إلى القيام لأنه جاي إن شاء الله وقت نقول نقوم بالزارة للتمثيل بهذه الأحكام فيفعل كثير من الناس ماذا يفعل يقوم ويقول هكذا هذا خطأ هذا التكبير بهذه الكيفية خطأ أن يفعل هكذا يقوم ثم يفعل هكذا هذا لم يرفع يديه إلى حذو المنكبين ولا إلى شحمة الأذنين وأما رفع اليدين إلى جهة الصدر فانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بعضهم ربما جمع يديه هكذا وكبر هكذا بل ربما بعضهم فعل هكذا الله أكبر هذه تعالفنيانين أو تعال المت... تع المترفين وأنا رأيت الكثير منهم في بلاد الخليج. هذا عندهم كرشهم كبير الله يبارك ها ومكركر القندورة تيعوك كركر يقوم هكذا ويرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر الله مزالك مزالك الله أخير مزال الله فأقول هذا ليس للفكاهة الفكاهة يا إخواني وإنما ليبين بأن هذا أمر لا ينبغي أن يفعله المسلم لأنه إنما يقف بين يدي رب اسمع لأننا نقف بين يدي رب نقول عند استقباله الله أكبر تعلمون ما معنى هذه الكلمة هذه الكلمة عظيمة تأول بعض أهل العلم كلمة أكبر قالوا معناه كبير وهذا خطأ فاحش ولماذا قالوا الله أكبر معناه كبير قالوا حتى لا نشابه الخالق أو حتى لا نفاضل بين الخالق والمخلوق إذا قلنا الله أكبر معناه أن هناك من هو كبير وهذا فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق وهذا خطأ لأننا حتى ولو قلنا بأن الله كبير فيوجد من يوصف بأنه كبير فيقال هذا رجل كبير فيقال هذا عالم كبير لكن معنى كلمة الله أكبر أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء في ذاته وأكبر من كل شيء في صفاته وأكبر من كل شيء في أسمائه وأكبر من كل شيء في كل شيء وهذا له تأثير على خشوع المسلم وأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وقال الله أكبر علم أنه يقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء فتستكين له نفسه ويخضع له قلبه وتطمئن إليه نفسه ويبتهل إلى هذا الأكبر بكل ما يحتاج لأنه أكبر من كل شيء وقادر على كل شيء فهذه الكلمة تبقى على بابها وهل يجزئ غيرها الصحيح أنه لا يجزئ غيرها كما ذهب إلى ذلك الحنفية وقالوا يجوز أن يستعاض بهذه الكلمات بكل كلمة تدل على عظمة الله قالوا فيجوز أن يقال الله عظيم أو الله أعظم أو غير ذلك من الأوصاف التي تدل على تعظيم الله تعالى وهذا غير صحيح بل استثنى أهل العلم كلمة واحدة يمكن أن تقال في مكان هذه وإن كان هذه هي السنة والتي ينبغي أن نتمسك بها لأنه لم يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم غيرها قالوا يستثنى من ذلك أن يقول الرجل أو المصلي الله الأكبر بإضافة التعرف بإضافة التعريف وبهذا يتبين بأن رفع الأيدي موضعه ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يكون مع التكبير الوجه الثاني أن يكون قبل التكبير والوجه الثاني أن يكون بعد التكبير وكل هذا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما معنى أو ما مزية رفع اليدين قد يتساءل يقول واحد وعلى شن نرف لماذا لا نستقبل الله تعالى هكذا كما يفعل الرافضة كما يفعل الإباغية ونقول الله أكبر من غير أن نرفع قال الحافظ بن البر رحمه الله رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح وغيره رفع اليدين عند الصلاة وعند غيره خضوع واستكانه وابتهال وتعظيم لله تعالى واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم إن زينة الصلاة رفع الأيدي فيها وقال بعض أهل العلم إن معنى رفع الأيدي هو الاستسلام لله تعالى كما يفعل من ادرك ولم يقدر على المقاتلة بأن يضع سلاحه ويرفع يديه وهذه علامة الاستسلام فكذلك يفعل المسلم مستسلما لله تعالى طارحا جميع ما في الدنيا من المعاصي والذنوب وغيرها ومقبلا على الله تبارك وتعالى وما يفعله كثير من العوام فإنهم يأتون بحركة لم ترد في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لم أطلع عليها طبعا لقله علمي لا لسعه اطلاعي لا اظن بانني واسع الاطلاع لم اطلع عليها فيما اطلعت كثير من العوام اذا اراد ان يكبر استقبل بوجه يديه جهه ظهره يقول هكذا شوف يقول هكذا الله اكبر وبعد يعاود يدور هيك شفتوها هذه حاجه هذا كانوا يديروها ناس زمان تاع بكري كانوا يديروها ما شاء الله كانوا حريصين لانه كانوا يعتقدوا بانني طرحت الدنيا واقبلت على الله هذا المعنى يعني الدنيا هاي اللي كرميتها مور ظهري واني مقبل على الله هذا المعنى هو معنى جيد لولا انه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسوتنا وقدوتنا لاننا لما بعث إلينا لا نعرف شيئا من أمر الصلاة حتى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب أن نتأسى به وبعضهم بهذا الفعل يزيد شيئا آخر وهو أن يجعل السباحتين آه السبابتين آه الإبهامين عفوا يجعل الإبهامين في شحمة الأذن حتى يجمع بين المنكبين والشحمتين فيفعل هكذا هكذا ومعد يدير هذا هنا. فيرفع يديه فوق المنكبين دائما يخلي هذو الإبامين جهة الشحمانة ويرفع يدي هكذا ويكبدل وهذا خطأ أيضا بل المسلم ينبغي أن يرفع يديه بهذه الكيفية حذو المنكبين أو هكذا ماشي شرط هكذا بعض الإخوة شغل راح يشد هذيك فيكس هذه تعال تعال هذيك لي نفقوا بها سدر في الرياضة فلا يشترض أن تفرج بين يديك هكذا وتفعل هكذا هذا فيه مبالغة وفيه تنطع ونحن مأمورون بأن نرفع الأيدي حذو المنكبين فنقول هكذا كما يفعل الناس عادي ترفع اليدين هكذا وتكبر هذا الحديث يا إخواني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود ما معنى وكان لا يفعل ذلك في السجود أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه عند السجود يعني عند السجود أو الرفع من السجود كل ما يتعلق بالسجود ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في السجود انتبهوا إلى أمر مهم في هذه الجملة وقول عبد الله بن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في غير هذه المواضع الثلاثة وهو القيام من التشهد الأوسط لأنه لو كان المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة لما كان لهذه الجملة معنى لكن لما كان لهذه الجملة معنى تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أيضا في موضع آخر وهو الانتقال من التشهد الأوسط إلى الركعة التي تليها الثالثه أو الرابعة وقد ثبت هذا في الصحيحين سؤال يطرح نفسه هل هذا النفي مطلق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في السجود؟ نقول هذا نفي المطلق من عبد الله بن عمر وكان لا يرى الرفع رفع اليدين في السجود لكن ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير أحيانا إذا رفع من السجود إذا رفع من السجود وهذا يدل على ثبوت رفع الأيدي عند السجود لكن احيانا وليس دائما لكن احيانا وليس دائما قد يقول قائل فماذا نفعل بحديث عبد الله بن عمر نقول إن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع احيانا معه زيادة علم ومن معه زيادة علم أولى بأن يؤخذ بقوله لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي فلو قال قائل رأيت الإمام اليوم صلى قاعدا ويقول آخر لا أعرف أن الإمام يصلي قاعدا أبدا فبمن أو فبقول من نعمل لابد أن نعمل بقول من رأى الإمام يصلي قاعدة لماذا؟ لأن معه زيادة علم والمثبت مقدم على النافي وعلى هذا نقول إن هذا الحديث طبعا السجود أو رفع اليدين في السجود رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأيدي وهذا روايه الاظلم عنه ان رفع الايدي يكون في كل خفض ورفع يعني في كل خفض ورفع كان يرى رفع الايدي عند السجود وصح هذا الرفع عن انس وقال الشيخ الالباني لان هذا الرفع ايضا ثبت عن عبد الله بن عمر لا كما قلته سابقا وثبت عن نافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وخلق كثيرون روى ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة هذا الحديث فيه فوائد فائدة الأولى في الحديث مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيره الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبه قال أكثر أهل العلم وبه قال أكثر أهل العلم وحكاه ابن وهب وأبو مصعب الزهري وأشهب بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وبه جزم الترمذي أي جزم نسبته أو جزم بنسبته إلى الإمام مالك رحمه الله. فائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فيه أن رفع اليدين عند تكبيره عند التكبير أو رفع اليدين عند التكبير. يكون معه سواء أو قبله أو بعده كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن اليدين تكونان حذو المنكبين وفيه أن اليدين تكونان حذو المنكبين وفي حديث وائل بن حجر قال حتى حازت أذنيه، حتى حازت أذنيه. هذا يدل على جواز الأمرين. ويأتينا رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى التي أسندها أو التي رواها عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرى رفع اليدين حذو المنكبين في تكبيرة الإحرام. ورفعهما دون المنكبين في غير تكبيره الإحرام وسيأتينا إن شاء الله فائدة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في القيام من الركعتين من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود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 رواه الإمام مالك وهو حديث مرسل ولا يصح غير مرسل يعني من رواه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق علي بن حسين بن علي عن أبيه الحسين بن علي رضي الله عنه صبت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاسناد غير الصحيح والصحيح هو ما ورد في الموطا من أنه ورد مرسلا، وأما غيره فلا يثبت بأي حال. لكن هذا الحديث بهذا الشكل قد روي موصولا صحيحا. هذا الحديث يتصل كما قال الحافظ ابن عبد البر من وجوه صحاح وسيذكر الحافظ سيذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. ما يصح من هذه الآثار أو هذه الأحاديث بعد قليل وهذا الحديث تضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في كل انتقال يستثنى من ذلك انتقال واحد وهو الرفع من الركوع فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر وإنما كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد صيغ اربع كلها, جاء كلها صحيحة أما غير هذا من الانتقال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وهكذا روى عنه أبو هريرة وكان يخفض يكبر في كل خفض ورفع وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرع على هذه المسألة مسألة عمت بها البلوى وصارت فيها, أو صارت فيها مشكلات وهو التكبير لسجود التلاوة في الصلاة بعد العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر لسجود التلاوة ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولا شروط الصلاة كلها لكن هل يكبر المسلم إذا جاء موضع السجدة إذا كان داخل الصلاة اختلف أهل العلم ذهب بعضهم إلى استصحاب الأصل في هذا وهو أن تكبيره أو الخرور إلى سجود التلاوة لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون وتمسك الآخرون القائلون بمشروعية التكبير في الصلاة بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة كلما خفض وكلما رفع قالوا وسجود التلاوة من ضمن الخفض والرفع فيدخل في مشروعية التكبير أيضا نقول هذا حتى لا نضيق على إخواننا بل إن بعض إخواننا من الأئمة ربما تعرضوا لبعض العقوبات الإدارية لاجل هذه المسألة ونقول إن الأمر واسع وقد قال بهذا جهابذة أهل العلم أي مشروعية التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة فلا حرج أن يكبر المسلم عند موضع السجود في الصلاة لأنه يصدق فيه قول أو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى ابن سعيد عن سليمان بن يسار وقد ذكرنا أنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وهذا الحديث أيضا مرسل لأن سليمان بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل صحيح لأن الأدلة الصحيحة الموصولة تدل عليه ومعنى قول سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة يعني إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع وإذا كبر للرفع من الركوع وإذا قام من الركعتين بعد التشهد فكل ذلك يتناوله هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله ثم قال وحدثني عن مالك أو قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة أيضا بالمدينة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم كان يصلي لهم شو هذه كلمة مشكلة كان يصلي لهم وهل يصلي الإنسان للناس؟ هذه الكلمة فيها معنى صحيح وفيها معنى فاسد لكن الوارد في هذا الحديث معنى صحيح فإذا قلت أنا أصلي للناس وكنت تقصد أنك إنما تصلي ليراك الناس فإن هذا معنى فاسد لأنه يتضمن الرياء وهو شرك أصغر وأما قول عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم قول لاخواني قول ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال كان يصلي لهم معنى انه كان يصلي لهم لا شك ان صلاه ابي هريره كانت راسا المقصود بها ربه جل وعلا وانه كان يصلي لله تبارك وتعالى قصدا وابتداء وكونه يصلي لهم اي يعرفهم أحكام الصلاة ويقصد بذيب صلاته مع قصده لله تعالى قصد تعريفهم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال لتاخذوا عني مناسككم فإن معنى قوله كان يصلي لهم اي يصلي فيسمعهم القراءة ويسمعهم التكبير ويعرفهم بأفعال الصلاه هذا معنى قوله كان يصلي لهم وليس فيه معنى سيئا قال فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال والله اني لا اشبهكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قال هذا ابو هريره لانه انتشر في ذلك الوقت خفض الناس اصواتهم بالتكبير حتى قيل إن بعض الناس هجر التكبير عند الانتقال فكان الصحابة يرفعون التكبير ويرفعون صوتهم بالتكبير في كل خفض ورفع هذا إذا كان المصلي اماما أما إن لم يكن إماما فلا فلحجة لرفع الصوت بالتكبير وقد درج الناس في صلاة الجنازة أن يرفعوا أصواتهم دون سائر الصلوات وما أدري من أين أتوا بهذا وصلاة الجنازة التكبير فيها كسائر التكبير في الصلوات لا ينبغي أن يجهر بها المسلم زيادة على المعتاد بل إذا كبر الإمام كبر كما يكبر في سائر الصلوات أما أن يقول الناس جميعا بصوت واحد الله أكبر فهذا لم يثبت في السنة في شيء من السنة فعلى المسلمين أن يتخلوا عن هذه الخصلة لعلنا نتوقف عند أثري أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لنكمل إن شاء الله